اعْمَلُوا مِنْ سُوءٍ بَلَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ مَكَانِبَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا قَيّ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 الذين تتوهّفهم الملائكة طيبين يقولون طيبين يقولون سلام عليكم دخول الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأثيه الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأطابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون